بعد ذلك ننتش مسألة الإفراء إن الحق سبحانه وتعالى فينما قال ليشهدوا منافع له هو قال ليشهدوا منافع له وإذا قال ليشهدوا منافع له يجب أن نؤمن بأن هناك منافع فالذي يذهب ليحج ثم لا يستشعر نفعا له في ذاته لازم يراجح حظه لازم الحج مكنش حج من وصفات يطلبها الله لأنه مدام أن يشهدوا منافع لهم يبقى لابد أن توجد فيه منافع فاللجم لا يجد في شيئا من المنافع في ذاته إشراقا قمقونة أو تنويرا أو رضا أو, أو إلى أخر نقول له والله راجع أعمالك في الحج لازم تكون في حاجة من العناصر دخلت في ذلك الحج وإلا فمدام الحق قال ليشهدوا منافع لهم فيجب أن تكون هناك منافع والذي يدلني على ذلك أننا نجد أكثر الحجيج من العوادين دائما لا من البادئين معنى العوادين الذين حجوا مرة فالحج الذي يكلفهم مالاً ويكلفهم جهداً ويكلفهم مشقة كان يكفيهم إن أرادوا أن يؤدوا نسك الله أن يأتوا به مرة واحدة لو لم يشهدوا ولو لم يذوقوا أشياء لو لم يقعوا على مواجيد لو لم تحفهم إشراقات وتجريات فيروا أنفسهم غير وجودهم الأول لما عادوا, ذلك لما عادوا إلى ذلك مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة الرابعة والعجيب أن الكثير منهم يحاول أن يطادع دولتهم ويحتل فيخرج من أي بلد ويحاول أن يخرج سياحة ويحاول أن يخرج دعوة ما الذي يدعوهم إلى ذلك لو لم يشاهدوا شيئا في نفسهم وأنهم حين يكونون في الحج يكونون أناسا غير عاديين فهم يريدون أن يستعيدوا من نبع ذلك الصفاء مرة أخرى بعد ذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن البيت أعطانا دروسا في تلك البيت دروسا تقوم حياتنا دروسا تقوم منهجنا في استقبال الحياة أولا يقول فيه آيات بينات وهذا جمع ولكنه لم يقل لي من الآيات البينات إلا مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم إما أن يقوم مقام إبراهيم هذا كل الآيات البينات أو إن أهم هذه الآيات البينات ما مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقف عليه حين أراد أن يرفع قواعد البيت حجر كلنا رأيناه طب ولماذا وقف إبراهيم على الحجر ليرفع البيت؟ كان يكفي ليؤدي أمر الله أن يرفع البيت على أقصى ما تطوله يداه ويبقى أدى التكليف كذا لكن إبراهيم كما قال الحق فيه أمة أمة يعني جانا لكل سطر وكما قال الحق فيه اقبلوا على التكليف اقبل بشوق وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات مسأة أمهن أسمهن يعني أدىهن كما يحب الله أداء مكتن أداء مخلف ليس أدأ كما يقولون بر وعتر ليهرد من المسؤولية فلما أمل أن يرفع البيت أراد أن يرفعه على أقصى ما يمكن من الحيلة فرفع إيده انتهى ولكنه يريد أن يرفعه شيئا آخر كيف ما كان يعرف نظام السئلات الموجودة الآن إذن بد أن يفكر ويحتال ليرفع البيت هو ربن إسماعيل يجب الجهد يقدر يشيل هذا الحجر لأنه مدى أن يرفع البيت يرفع بقدر ارتفاع هذا الحجر الحجر سينتقل أمام كل رفعة أمام كل حجر سينقل الحجر يبقى لابد أن يكون الحجر في استطاعتهم باتنين ليحملوه وينقلوه ليطوفوا به حول البيت يوضع الحجر ذه والبعض الحجر ذه فلا فلابد أن يكون الحجر على طاقة الحمل منه ومن ولده إسماعيل إذن فاحتيات إبراهيم وأداءه للتكليف لم يكن بقدرة استطاعة مد يديه بل أراد أن يحقق التكليف حتى بالإحتياج فاحتال وجب الحجر ليه ليرفع في بيت الله قيمة ارتفاع ذلك الحجر إذن ذلك مظهر حينما يقول الحق فيه آيات بينات النقام إبراهيم يعني انظروا يا عبادي إبراهيم حينما كلفتك أدى التكاليف بعشق وأداها بشوق وأداها بحب واحتال كثيرا في أن يؤدي التكليف على فوق ما يطلب منه لا أن يؤديه إسقاطا للفرضية لا أن نؤديه نفياً من المسؤولية وكذلك يجب أن يكون المؤمن حينما يأتي ليشهد هذا المشهد أن يكون إقباله على التكاليف إقبال الشوق إقبال الحب إقبال الرضا هذا ما يحيه مقام إبراهيم وبعد ذلك يأتي شيء آخر هذا الشيء الآخر هو السعي من سعى بين الصفا والمرض؟ نعم ليذكرنا بحادثة هذه الحادثة ليست تاريخاً فقط ولكنها تاريخ يعطي واقعا ويعطي حيوية لكل الأجيال ويجب أن يتمثل في رأس كل جيل وفي رأس كل فرد من الأفراد ذلك الجيل إيه القضايا هذه القضايا الأولى أن أسباب المسببات كل غرور الإنسان وتغيان وتفرض كما قال الله كلا إن الإنسان لا يطغى أمرأه استعمل حينما يجد الأسباب في خدمته وحينما يجد الأسباب أعطته يوم يغطرش ولذلك قارون قال إيه؟ ماذا قال قارون أنتوته على علم أنتوته على علم يعني الأسباب هي اللي عمل يوم الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضع عبده المكلف في منطقة من المناطق هذه المنطقة تؤدي أيضا إلى التوازن الإنساني التوازن الإنسان إيه وهو أن الإنسان يقبل على الأسباب على أنها أسباب مخلوقة لله ولكن الأسباب المخلوقة لله ليست كما قال الفلاتفة أن الله خلق الأسباب والنواميس ثم أطلقها لتحكم في الكون نقول له لا له قيومية وراء هذه النواميث ان شاء عطلها وإن شاء أكداها إن شاء أكدت وإن شاء أكدت إذن فلم طلق طلق منه النواميث وإلا لو انطلقت منه النواميث لكان يكون آليش ومعنى آلي زي الآلة زي الآلة ما يكيش لخالقها عمل وياعه يقول له آه المؤمن المكلف صحيح في رتابة في النواميس وفي نظام فيه ولكن لا يعني ذلك أن النواميس خرجت من قدرة خالقه بل خلقها بقدرته وهو مسيطر عليها بقيم يده وسابقا قلنا إن هذه هي منطقة المعجزات المنطقة التي تأتي فيها المعجزات المعجزات خرق للنواميس خرق للعالم حتى نعرف أن ذلك الرسول التي جرت, الذي جرف الذي جرف على يدي هذه المعجزه لا يمكن أن يكون من الب... جاي من الب... الكلام من عنده ليه لانني مثله وما دام أنا انا عليه يبقى من خلق الناموس هو الخالق ففهمت انها معجزه اذا فالمعجزات لما جعلت قرطا للناموس لتدل على صدق الرسل فيما يبلغون به عن الله هذه المساله مساله السهر هاجر حينما جاء بها زوجها إلى ذلك المكان جواد غير ذي زرع عند بيته المصرف كان معها رضيعها وبعد ذلك أراد إبراهيم أن يرجع مدى بواد غير ذي ذر إذا قيل غير ذي ذر يعني ليس فيه شيء من مقومات الزر إنه أول حق المي يعني ليس فيه من مقومات الوجود إلا الهواء فلما جاء لي الصالح قالت له أجئت بنا هنا بأمرك والتفكير فأم بأمر الله قال فل بأمر الله انظروا إلى ردها وإلى منطقها الإيمان قال إذن لن يدعنا فهي فقط أرادت أن تطمئن على أن ذلك فكر البشر أن توجيه الحق انفت فك كان فكر البشر يناقش سيدنا الملهم نأكل من إيه نشرب من إيه نتسبناش نعده يعني فحين قال لها لا من الله انتنعت هذه الأسئلة وقالت إما داما من الله إذا فلم يدعنا لكن نواميس الأشياء وأسبابها لا يوجد فيها ما يبشر بالإقامة لكن هي نسبتها إلامية ان رب انه مثل اللي بيرزق من غير حساب ولكن ذلك الاعتماد بقولها لن يدعنا بعد ما تبه ابراهيم اوقفها في موقف المتواصل يدعنا اعدت لا باسباب البشر وبطاقات البشر ذهبت لتطلب المال إذا كست المسافه بين الصفو والمرى وضغطتها في سبعه اشواط ثم التقيها 3 كيلو ونص ثلاثة تيلر نص دي أقصى ما يمكن لبشر في سنها إنها تسعاه وتدريه يعني عملت على آخر فقطها لحد من أجد ولكنها لم تجد شيء كانت تتهم نفسها في كل مطلع على الصفحة أو مطلع على المر وتقول لعلي لم أرى لعلي إذا طلعت المرة الثانية أجد فلم تجد شيئا سبع أشواط كفاية جدا ليرهق من في سنها فذهبت كثيرة البال لأن الأسباب لم تعتقد وبعد ذلك لما ذهبت يبقى هي أمام قضيتها قضية الأولى لم يدعنا إيمانا وقضية الأسباب ما توافلتش إذا فتيه توفل ولا يوجد فيه توفل توفل ما ينعش من الأخذ بالأسباب التوفل يقول لك يعمل بالأسباب وهذا عملت بالأسباب تبقى أنهيت مهمتك ليه؟ قال لك لأن الأسباب إنما هي يد الله المندوع هذا بالعطاء لخلقه ما تفقنش الأسباب عن الله فإذا كنت تترك الأسباب تترك يد الله الممدودة بعطاء الأسباب وبعد ذلك تطلب ذات الله تقول له يا رب أكلني يقول له لا انت رددت عطاء الله بيده في أسبابه وذات الله ما تتدخله بأه إلا لمن استنفذ أسبابه ولذلك الناس كثير يقول له أنا أدعو الله بضراعة في الشيء الفلاني فلم يتحقق يقول له يا أخي انت تدعو عن طرف انت لا تدعو عن ضرورة ومن يدريك أن الله أعطاك حين منعت أنت تطلب الخير من حيث تعلم أن ذلك هو الخير والله يمنعه لأنه يعلم أن الخير لك في أن يمنعه إذن فالله أعطاك الخير بعلمك ولم يعطيك الخير بعلمك أنت ويدعي الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وأيضا تدعي عن غير التراغ قد تدعي وأنت غافل عن أسباب تؤدي لك المسائل وهو يؤمن يجيب المضطر إذا دعاه أي يجيب المضطر ولكن من هو المضطر هو الذي استمتج كل أسباب الله وبعد ذلك يصير مضطر أما نحن فلا ندع عن الطرار وأما نحن فندعو عن طرف وأما نحن فندعو عن توكل والله لا يحب منا ذلك وبعد ذلك حينما تزل تقول لن يدعنا ذلك الطانون ثم تسعى سبعة أشواط مقدرة ثلاثة كيلو نص ذلك الطانون ثم تعود بعد سعيها مكدية لا شيء معه وبعد ذلك يوجد الله له لها الماء عند رجل يطفلها من حيث لا يحتفل إذن لم يدعها ليأتي السعي لها بالماء وإنما ردها إلى القضية الإيمانية الأولى لماذا؟ لأنها في قانون الأسباب استنفذت كل أسباب طرقات البشر ثم عادت إذن لم يدعنا يأتي مدلولها ويرزقها الله من حيث لا تحتفل مبدأ إيماني فإذا منتقلنا نقلة أخرى وجدنا أننا نذهب إلى عرفات نعم القلب تجوز تلغى فيه الفوائق والأجناس والألوان واللغات والطبقات لكن ممتة حين تستقبل ضيف الله ووفده إلى إليها الوفود تأتي تباها فهذا الوفد يأتي محرما صحيح ومتحد في اللباس لكن يؤدي النصف بتاع العمر ثم يتحلم وبعد ذلك يعودون إلى إيه إلى ملابسه إذن فمكه لا تشهد المنظر الجامع الواحد كل فض جذ وأدى نسك وانتهى وبعد ذلك لبس نبس العادي وبعد ذلك نشوف العيد كارنفان فأراد الله سبحانه وتعالى أن يردهم مرة ثانية إلى التجرب وأن يكون ذلك الرد لهم الجميع وأن لا يكون في بنية تحجب هذا المنظر الجميل بل يكون في واضي بحيث يترى الناس جميعا أمام ذلك الجمال الجانع أمام ذلك الجمال الذي لا توجد فيه وحدة إلا وحدة العبودية وكلهم جميعا ضايعون خاضعون مبتهلون إلى الله فارفعون أيديهم إليه جميعا وتفيد كل واحد في شغل عن ما حوله بنفسه لأنه أمام رب وفرصة في أن يدعو الله سبحانه وتعالى منظر يأخذ بالقلوب منظر يأخذ بالعيون كلهم جميعا بيض كأنها أجنحة الملائكة البيضاء كلهم جميعا راءين الآيات كلهم جميعا ملبين ظاهرين لبعض الابنيه مستتراهم الشؤء مش فجبا اذا فكان ولا بد ان ينتهوا إلى يوم المشهود الى يوم ذلك عرفه يتعانق فيه الناس مش كل واحد قاعد في حته كل واحد قاعد في حاره اذا ذلك هو الموقف الذي يتجلى الحق به يجيه بالبصره على خلقه ويرجعه الى الى ديارهم من جنوبهم فيوم ولدت امهاتهم وبعد ذلك يأتي المنسك الآخر نذهب عند ذكر الله في المشعل الحرام وبعد ذلك نذهب إلى مين لنرجم الشيطان نعم لنرجم الشيطان رجم الشيطان رمزية أيضا الإيمانية الأخرى هذه الرمزية الإيمانية كما نقول وسائل التربية الحديثة وسيله من وسائل الإضافة جعل الله رمزية الشيطان حجرا حتى يستطيع الإنسان أنه يقوم باحتقار أو بالجراء بعمل مادي أن الاحتقار دعم القلب والنطول نبعم القلب ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يري خلقه كيف ينفعلون على شيطانه لا أظن أن واحدا من الدنيا خلا من إغواعه ولا من نزغه ولا من وسوتته وإنك لتتعجب حين تجد الانفعال من الناس أمام ذلك ذلك الصنم المرجون لماذا تجد انفعالا قويا بحيث واحد يزيد عما طلب منه واحد يأتي بحجر فوق المطلوب منه واحد يأتي بمداته ليضلس ما الذي يجعله ينفعل ذلك الامتعال إنه مستحضر صورة أراد الله له أن يستحضرها هذه الصورة صورة الشيطان ومدام ذلك الحجر هو رمز الشيطان الذي فعل به كذا يدور برأسه في شريط حياتي وبعد ذلك يأتي بمواقف الشيطان منه فهو يريد أن يسأر لنفسه سأراً حسياً سأراً مادياً من ذلك الشيطان في ذلك الحجر الذي يمثله وإذا أراده النور ذلك ونقول لك مثلا ثلاثة نتردد نعم لأن هذه المسألة في هذا المكان بالذات لها أصل تاريخي لها أصل تاريخي عقدي فسيدنا إبراهيل حينما يرى في النور أن الله يأمنه أن يذبح بنا ذا بشجنه مسألة صعبة وهو اللي يذبحه طب لعل الله يجري فيه قضاء وخلاسبة وحد تاني منوته حس بجيله إنما هو يذبحه هذه مسألة فوق الابتلاقه إِنِّي أَرَى في الْمَنَامِ أَنِّي أَزْبَحُ وفي المنام بأهولي وسائل الوحيد يعني لو كان الوحيد مش حريط على أنه ينفذ يقول لك ذلك رؤية أجلها إلى أن يأتي أمع طريق إنما في المنام وابنه وهو يسبحه بإيده مسألة تلاقيية فضيرة وبعد ذلك ماذا يكون المنطف من الأب والموت يا ابني إِنِّي أَرَى في الْمَنَامِ أَنِّي أَزْبَحُ فانظر ماذا ترى قالها يا أبا ت ستجدني إن شاء الله من الصابرين شيء معلومة الإبض للأرض على أداء واجب الله قلب الأبوج كيف يشين ابنه في كان يقض على هرب كيف يقول العملية هذه ولماذا يخرج ابنه من الدنيا وفي قلبه ظلم أن أباه قتله ويجعل له هذه الوسيلة ما يفهم أنه حين قتله كان قربا للمال فالولد يستقبل هذا على أنه بلاء يبقى ذاهب إلى الله وهو واثق من جزاء أبيه عليه وواثق من جزاء نفسه عليه يمكن واحد ثاني كان يقول لك يفجأ, يفجأ شعوره فيما ما يفجلش يفكر يقول لهذا كلام غير إيماني الكلام الإيمان غير كده كلام الإيماني ليه لهو ما يعرفوش أنه مقبل على الأمر ويساب على قوله يا أبا تفعل ما تؤمر ويساب على قوله ستجدني إن شاء الله من أقصاب ريب وبعد ذلك نأخذ من هنا جزئية أن إب الشيطان مدخل واسع فيها فهو حينما يرده يأتي له من جهة ويرده يأتي له من جهة أخر. يرده يأتي له من جهة أخر إذن فهي محاولات هي حواطف تأتي ليه لإبراهيم صورت وهي سائد فلا بد ان تكون هذه الاماكن اللي فيها الجمال اللي دي اماكن كان ابراهيم يلقي فيها في المسألة انما ما تنزل في الشيطان ليضد فكانت هذه الأماكن بوضع الحجر دي فيه ونرجمها اذانا باننا نتابع الشيطان في كل خوافات لنرجمه فقد سبق أن ابتلي واحد في أكثر مما اقتلى به ومع ذلك وقف من الشيطان مثل هذا, هذا الموقف وأيضا حين ينفتنا إلى ذلك يدلنا على قضية إيمانية هذه القضية الإيمانية وأن الحق سبحانه وتعالى لها يطلب تعذيب أعباده وإنما فقط بيبتليه الابتلاءات اليوم حق اليقين والإيمان لولا الابتلاءات لا الناس في الإيمان كانت أصبحت مسألة يعني سهلة أحسب الناس أن يطلقوا أن يقولوا أمن أوهم لا يستنون أمنت قد اختبار وبعد ذلك يوجد الله قدره وقضاءه على خلفه ولكن الناس لا تفهم عن الحق حكمته فتتمرد على القدر الدداء وحزنه وقد يكونوا العياج بالله سبطا فيقيلون على أنفسهم أمد القضاء ولو أنهم قصروا على نفسهم أمد القضاء بالرضا والتسليم به لرفعه الله إذن لا يرفع قضاء من الله على عبده حتى يرضى به إن لم سيصل سيظل القضاء إن رضي يرفع اقرأ قول الله إن شئ فلما أسلم وكله للجبيل وناديناه أن يا إبراهيل قصف الدكتر رضيان إنا كذلك نزي المحسنين وفديناه بهبح عظيم إذن نذكرحنا هذا الموضوع لو أن هذه المسألة بقيت في البشر وأن الله يطلب من بعض عباده أن يتقربوا إليه بدبح أبنائهم سيعيش عباد الله المؤمنون به كل واحد في وجل لماذا؟ لأن الطلب إذا لم يكن محددا من واحد شاع ذلك في كل واحد فكل واحد سيعيش حياته مع الله وهو خائف أن يفجأ بهذا التكليف إذن مسألة أمفزعة بالنسبة إلى قلوب الآباء بالنسبة للأبناء ما دام كان قش مفزعين كده يبقى ابراهيم برضاه وتسليم وتسليم ابنه لحكم الله ورفع ذلك الحكم عن الانسانيه عن الانسانيه كلها وما دام ذلك الحكم عن الانسانيه كلها يبقى ابراهيم وإسماعيل برضاه عن قدر ربوث روح من خلق الله جميعا رحم خلق الله من أن يظل دائما مشغول البلد أهيبتليني الله ويبتلني بأن يأمرني بذبح حلدي أو لا يبتليني ومدام المسألة شائعة يبقى كل فكر من هذا سيدور في رؤوس الناس أجمعين فكيف إذا جئت هنا لا تشهد مناسع لك وأنت قد اطمأنمت على أن الله لا يبتلي إن الثلاثة في أشياء من الأشياء فإنه لن يبتليك في هذه المنطقة المفجعة المحزنة أبدا إذن تلك هي المناسع إذن فيجب على الإنسان أن يستقبل ذلك المسك بكل ما فيه من عطاء وبكل ما فيه من إشراق وبكل ما فيه من تنوير وبعد ذلك خذ لها من المظاهر الأخرى ما تأخذ مثله في أعمال الناس في مؤتمراتهم أهناك مؤتمر في الدنيا قديمة وفي الدنيا المعاصرة ولا يظن أنه يأتي بعد ذلك في المستقبل مؤتمر بمثل هذه الكوة ولا بمثل هذا الجن الناس يجتمعون من جميع أجناس الأرض جميع الألسل جميع الألوان تجداعهم رب واحد وحدث دورت مؤتمرهم ده في زمن واحد وفي مكان واحد وهم يؤمنون برسول واحد وبمعجزة في كتاب واحد وبعد ذلك يفتجدون إلى الله في لباس واحد وبشعار واحد وإلى قصد واحد في هذا الجلال تذوب العصبيات وتذوب العنصريات إذن فيجب على المؤمنين أن يتنبهوا جيدا إلى فرائد تلك الشعرة وأن يستعيدوا تاريخهم وأن يستفيدوا منها فائدة تخلصهم من المآذق التي يعيشون بها ويجب أن لا يكون كما قيل حج فردي كل واحد يعتبر إن ندنسك وأداه وانتهى يجب أن يكون كل واحد مننا حريصا على أن يعلم كل شيء عن إسواله المسلمين في الأرض أن يعلم آمالهم أن يعلم آلامهم أن يعلم العقبات التي تقوم أمانهم حتى يمكنهم أن يسعفهم بالرأي أو بالمشورة أو بالطاقة أو بالإمكانيات وبذلك يصيح كل مسلم وإن كان أقلية في بلد لا يعز نفسه إلى الأقلية التي يعيش فيها ولكنه يعز نفسه إلى أكثرية المؤمنة من بثة في جميع الأرض وأنه هنا يقول سيلبيه جميع المؤمنة في الأرض وإذن لا يكون معزولا أبدا عن العالم بل له من قوة الأفراد وقوة الشعوب وقوة الأمم قوه تجعله يقف على أرض صلبة ولا يهين أمام أي تهديد يخالف منهجه ولا يخالف ويخالف دينه ونحن إذا نظرنا إلى خصوم الإسلام من أول التاريخ الإسلامي الدولة الإسلامية التي ظلت الدولة الأولى طيلة ألف قرار الدولة الأولى طيلة ألف قرار وبعد ذلك وقعت في وكان في الحروب الصليبية وماذا كان من الأمر تجمعوا جميعا ضدنا فنصرنا الله عليه نصرنا بأي شيء نصرنا بتلك الوحدة تلك الوحدة التي يقول فيها لورانت برون والإنفيا والهذه الوحدة التي صنعها القرآن ومثه القرآن صارها فتريا وعقديا ومكة طبقتها تطبيقا عمليا ولذلك يأتي وليام جي فورب بالي فراث ويقول لن نهدأ أبدا حتى لا نرى القرآن ومسته بلاد العرب أدحكتين حين يكون ذلك فسنرى العربي يتدرج في سبيل الخضارة التي لم يمنعه عنها إلا محمد وكتابه إذن فهم يعلمون أن الحضارة هي رأس الحرب التي يدخلون بها الإسلام نعم لأنها الغلاف المثنون الذي يصدر إلينا فيه كل مبدأ منحرف كل مضيات ضلال كل وسائل الحلال ولكن إعلامنا لا يفيق إعلامنا إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون متعمدا لأن الأشياء التي تصدر إلينا لا تبشر بخير أبدا فكلنا يعلم انحراف وسائل الإعلام في كل الدنيا الإسلامية وما لم يتنبه الحاكمون إلى الأمر إلى أن هذه الحضارة المزعومة التي تصدر إلينا إنما يراد بها أن نخرج عن منهجنا وقد أخرجونا فعلا وعدلوا دين الله عن منهج في الأرض ولم يطمئنوا إلى ذلك فإنكم إذا نظرتوا إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى ماذا وقفوا؟ وقفوا لانخلافته مع أنه كانوا يسمون تركيا للمريض ومع داء ومع مرضه فلم يثب ولم يرض على ان يوجد بل حاولوا أن ينغوها وخدعوا مصطفى كمان وفعلا ألغوا وكان من شروط الإلغاء إنهم يستبدلوا التشريع الإسلام بتشريع تاني وأن يلغوا كل مظهر من مظاهر الإسلام وقسموا الأمة إلى أوصال موزعة الاحتلال وبعد ذلك كل, كل قوم احتلوا مكانا أذلوه واستعبدوه وعملوا في برامج تربية والتعليم ما صنعوا وبعد ذلك حينما تنبه بعض الناس الغيرون قامت صدرات التحرير في الأرض نعم قامت وراث التحرير تريد الاستقلال وفعلا كان الاستقلال ولكن للأسف كان الاستقلال عن ماذا كنا نظنوا أن الاستقلال سيكون عن الغاصلين نعم هو شكلا كان استقلالا عن الغاصلين ولكنهم نفذوا مقطتهم أيضا بخبص وبمهى فماذا صنعوا كان استقلال بعض الشعوب عن بعض كل شعب بقى خلية الوحدة كل شعب بقى أمة الوحدة كل شعب بأدولة وحيطوا جدا على أن ينموا هذا الاستقلال استقلالنا عن بعض فيجب أن نفيق ويجب أن نستعيد تاريخنا ويجب أن نفيد من هذه الشعيرة التي تجمعنا جميعا بذل العبودية إلى رب ويجب أن نفهم جيدا لأن الحق سبحانه وتعالى لا يكلف أحدا فوق استطاعته فلا تظن أننا في معرفتنا اليوم يراد منا أن نكون عندنا صواريف وأن يكون عندنا قنبلة زرية وأن يكون عندنا قنبلة نووية لأن نخصمنا عندهم تلك مسألة ربما كانت إمكانياتنا لا تعطينا ذلك الحق لا يطلب منا إلا أن نعد لهم ما نستطيع في استطاعتنا وبعد ذلك ستكون من جمس المطلئة لأنك استنفلت كل أسبابك وعلى قدر استطاعتك والله الذي لا إله إلا هو لو دخلنا بهذا الشعور وأقبلنا على الله هذا الإقبال وأعددنا لهم ما استطعنا وإن لم نستطع إلا الحجارة لهدمناهم ودمرناهم ويكفي أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يدلنا على هذه المسألة ذلك الكنز الإيماني يدلنا عليه فبعد ذلك شرح الحق معارك بين أنبياء وبين قصومهم وبعد ذلك إن هزم الأنبياء في مواقع وأصابته النصائف فلما عرض القرآن لنا ذلك قال إياكم حينما تصابون بانكساره أو بهزينة وبعد ذلك يحدعكم أحد من الكثيرين يقول لك أنا أعينك أنا أسعدك اعرف إنه مش فيسعدك إلا بثمن وإن كان الثمن ده حيبقى مدار الآن ولكن لا بد أن يكون بثمن احذر ذلك ما لا يقول الحق في ذلك قال وكأي من نبيين رتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضاعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ماذا فنعوا وما كان قوله إلا أن قالوا ربنا اغفل لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآثرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا أدل أدل باد. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يأك أن يقول لك عدوك أقوى منك عدوك يملك من الأسلحة عدوك, عدوك ترمنتك في مواقف التهلكة لماذا؟ لأن الله وإن كان الله مش ضرور يعلمنا جنوده إيه قال أعطانا بس إشارة عشان نطمئن ألهبهم متفوقين عليك في كل ألوان السلاح أنا لي عملية واحدة بس هعمل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وحين يلقى في قلب عدوك الرعب ماذا يجديه السلاح؟ وماذا تجديه قوته ذلك جندي واحد من جنود الله أخبره إذن فوجب على المؤمنين أن لا يهينوا لأن استطاعتهم وإمكانياتهم دون استطاعت عدوهم ويجب أن يتنبهوا جميعا إلى أننا أمام عدوين عدو لأنه سادر مع خصومنا وعدو آخر هو ضدنا في العقيدة هو فاتر معنا ومن يدر أن ذلك الفطور مع ذلك السادس أن يكون الجميع متآمرين علينا ليصلوا بنا إلى ما لم يصل إليه من قبل الله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى حسن الفهم عنه وإلى حسن التمثيل لمنهجه وأن يضبط على قلوب جنودنا في ميزان الكتال وأن يقذف الرعب في قلوب أعدائنا وأن يجين الصفاء والمودة بين ولاة أمورنا وأن يزيدهم مددا من التوفيق ومددا من التكتل ومددا من الاتحاد والسلام